is a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 ربك له العزيز الرحيم كذبت إن ذي لكم رسول أمين فاتقوا وإذا بقشتم بقشتم جبارين 1. Tempu ball.